آلن القهو في غيابة الجب التقطه باب السيرتي. آوریل و من فأمنا على يوسف بل وما ما غابن ما طوا الله, الله. All uh right. -huh. la لَهُ la ah fi قالوا لئن أكله بلند لا تول بأمرهم هذا الغم لا وسوف عندما تأينا فأكله الليل وما B-B-B-B-B-C أمرأة. أصبع الجريف. قال بس سواء بوم اما فصدر جميل والله هو